كأنهم الى نصب يفضون خاشعة اجصارهم ترهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان اتيهم عذاب اليم قال يا قوم ان لي لكم نذير مبين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 ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا